122-إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 123-فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 124-والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون 126 124-ولئك هم الوارثون 125-الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 126-ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 127-ثم مكين ثَُّ خَلَقَُ النُّقُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَُعَلَقَةَ مُضةً فَخَلَقُنَ المُبةَ عِظَانَا فكَسَوونَ الْعظَامَ لَحْمَ ثَُّ أنأَ شَأنَّهُ خَلقًا آآ آخر فَتَبارَكَ اللهَّهُ أَحْسَن الْخَالقين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 وَأَنزَلْناَ مِنَ السَّمائِمَا أَنْ بِقَدٍَ فَسْكََّهُ فِي الأْرضْ وَإِنَّ عَ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُون فَأَنْ شَأنَّ لَكُ بِهِ جََّّاتٍ مَِّ خِيلِ وَعْنابُ لَكُمْ فِيهَا فَواكِهُ كَثَةُ وَمِنْهَا تَأكُون وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لعبرة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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا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 129-ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 Mm-hmm. <laughs> ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أضعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 17. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 18. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ وَرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 121-ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 122-وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 129-كل بِمَا بما لديهم فرحون 120-فذرهم في غمرتهم حتى حين 121-أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين 122-نسارع لهم في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 أَمْ أم يقولون به جنة بل جاءهم الحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 124- ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 125- حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد, ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 126- فإذا فتحنا عليهم بابا ذا وَهُوَ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مَا ما وَهُوَ 120-وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 121-وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 122-بل قالوا مثل ما قال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أساقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون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 كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَ بَيْنَهُمْ يومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا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 قال كم لبثتم فِي الارض عددا سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال الا لبستم الا قليلا الا لبستم الا قليلا لو انكم كنتم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 وقروا بغفر وارحم وأنت خير الراحمين